117. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن مِنَ الصالحين 118. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فِه لََ الصَّزدَّقََّ وَلَ نَكُونََّ مِنَ الصَّالِحين فَلَمَّاأَتَهُم مِن فَضلِهِ بَخِلُ بِه وَتَوََّوَهُم مُعْرِبُون فَأَعقَبَهُم نِفَاقُم فِي قُلوبِهِين 117. بِمَا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 118. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاه 119. والمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسحرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 119. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأن يُسِهِم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نُنْفِقُ فِي الْحَرِّ قُلْ نُورِ جَهَنَّمَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ بَلْ يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جزاء بما كانوا 111. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا 112. 111. إذا كنتم رضيتم بالقعود أول مرة فاقودوا مع الخالفين 112. ولا تصل على أحد من أمات أبدا ولا تقم على قبره 113.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 114. رضوا بأن يكونوا مع الخوالث وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 115. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 119. ويكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا علىَّذينَ إِذ مَا أَتَكَ للتَحمِلَهُ قُلْتَلَ أَجِدُ مَا أَحمِلكََُّا لَ تَوََّو تَوَّ وَأَعْيُونهُم تَفِيغُ مِنَ الذَّمَّ يحَزَنًا أََّا يَجِدُ ماَاُ فِقُون